وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا إِنَّا آمَنَّا فَأُفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَقِنَا عَذَابًا مَرْضٍ الْصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْقَانِتِينَ وَالْمُنفِقِينَ وَالْمُسْتَوْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ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 وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون نبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقصد من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من نصر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 يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر وما عملت من سوء ان تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد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 وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَلَهَا زَكَرِيَّة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 في المحراب أن الله يبشرك بيحيى أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أن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 اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهدا ومن الصالحين قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر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 ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيأت الطير فأنفخ فيه فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله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 ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حُرِّمَ عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا سراط استقم فلما احس عيسى منهم الكفر قال من انصر يا الله قال الحوارج نحن انصر الله قال الحوارج نحن انصر الله امنا نبي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 فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا فَقُلْتُ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ وَالعَزِيزُ الْحَكِيمُ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالمُفْسِدِينَ قُلْ يا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ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 علموا حاجون في ما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا مصريا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان من المشركين. إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَدَّ الطَّائِفَةُ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ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 قائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا وجنّار آمنوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا وجنّار وَكَفُرُوا أَخِيرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أي يأتا أحد مثل ما أوتتم أي يأتا أحد مثل ما أوتتم أو يحاجوك عند ربكم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 ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذا أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إِسْرِي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وعليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق, وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى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 وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاقهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصرحوا فإن الله رفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم زدادوا كفرًا لا تقبل توبتهم لا تقبل توبتهم وعُلَائِكَ هم الظالُون إن الذين كفروا وماتوا هم كفارٌ فلا يُقبل من أحدِهم فلا يُقبل من أحدِهم من أُلْأَرْضِ ذهباً ولا وَفْتَدَابِهُ عُلَائِكَ لهم عذابٌ أليم وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم